إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قاد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد لذو الحين ولا لم يموت بجاني بحور الجنان سعيد فلا تحسبن الشهيدا بميته فما الحر منها كمثل العبيد أخي صانع المجد ها قد ربحت أهنيك يا فخرنا من جديد وعهدا سننضيك كما قد مضيت وعن نهج دربي كلاما نحي فقد دامنا يفنه حب دنيا ولا حب مال وعيش زهيد فنال الشهادات في عزة وقام ضيم العداء كالأسود لقد شاهد العالم اليوم أن أباكم هاتن فل الحديث ونسمو إله فرقا شاهقا ونمضي سرا لما جد إلى جنّتي إلا